سألني فتا عن أهم أحلامي فقلت أن أموت وأحلامي تنبض بالحياة وتواجه التحدي وتنفق روح الأمل في ضمائر البائسين واليائسين والمحبطين أمل نحيا به حتى نموت خير من يأس يقتلنا قبل أواني الرحيل تحرئتيك للهواء واستقبل يومك غير آس على ما فات ولا خائف مما هو آت اطرد الهموم وكل الحي القيوم الأمل الذي لا يخبو هو ذاك النور المقتبس من جدوة الإيمان يضيء دروب الحياة حتى في الليالي السود ان حال الظروف دون لقياك فالقادم أجمل وإن فات العمل فلا يفوت الأمل أنفثوا صباح البؤس عن يساركم ثلاثة وابدأوا من جديد فنحن نحمل ديانة السعادة نضمر في دواخلنا يقينا يخفف عن المصائب والأقدار نؤمن بكل الأشياء الجميلة ونتفائل بالقادم الأفضل إذا رأيت عصافير السعادة ترفرف في سماء روحك فاستأنسها وتآلفها ولا تصوب نحوها بندقية الهم لتقنع نفسك أنك كئيب وحزين وأن السماء ليس يحلق فيها إلا طيور النحس لا تنظر إلى الوحل تحت قدميك فقط بل انظر إلى النجوم المتلالئة في السماء ولا تطل الوقوف عند الأبواب المغلقة بل غادر للأبواب المفتوحة أو المهيئة للفتح